يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وان تكفروا فإنا لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما